بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو المجلس الثاني من مجالس جرد تفسير العليمي رحمه الله تعالى وما زلنا مع فصول المقدمة وتوقفنا أثناء القراءة في فصل في ذكر جمع القرآن وكتابته يقول مؤلف رحمه الله واجمعت الأمة المعصومة من الخطا على ما تضمنته هذه المصاحف المنسوخه بأمر عثمان رضي الله عنه وترك ما خالفها من زيادة ونقص وإدال كلمة بأخرى مما كان ماذونا فيه توسعه عليهم ولم يثبت عندهم ثبوتا مستفيدا أنه من القرآن وجردت هذه المصاحف جميعها من النقط والشك ليحتم لها ما صح نقله وثبتت تلاوته عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان الاعتماد على اللفظ لا على مجرد الخط وكان من جملة الاحرف السبعة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أنزل القرآن على سرعة أحرف فكتبت المصاحف على اللفظ الذي استقر عليه في العرضة الأخيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض القرآن على جبريل عليه السلام في كل عام مرة فعرض عليه القرآن في العام الذي قبض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين ونسخ منه وغيّر فيه في العرضة الأخيرة واستخر منه ما كتب في المصاحف العثمانية قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لو وليت في المصاحف ما ولي عثمان لفعلت كما فعل وقرأ أهل كل مصر بما في مصحفهم وتلقوا ما فيه عن الصحابة الذين تلقوه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله في شرح البخاري واختلف هل رتب القرآن الصحابة بتوقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم أو باجتهاد منهم قال القاضي أبو بكر الصحيح الثاني يقصد الباقلاني وأما ترتيب الآيات فتوقفي بلا خلاف وحكاه ابن عطية في تفسيره والله أعلم قال فصل في ذكر شكل القرآن ونقطه فتقدم أن المصاحف العثمانية كانت مجردة من النقط والشكل فلم يكن فيها إعراب وسبب ترك الإعراب فيها والله أعلم استغنائهم عنه فإن القوم كانوا عربا لا يعرفون اللحن ولم يكن في, زمان في زمانهم نحو وأول من وضع النحو وجعل الإعراب في المصاحف أهو الأسود الدؤلي التابعي البصري حكي أنه سمع قارئا أن يقرأ أن الله بريء من المشركين ورسوله بكسر الله ورسوله فأعظمه ذلك. وقال عز وجه الله أن يابراء من رسوله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> يعني كأنها معطوفة على المشركين وإن كانت هناك قراءة شاذة فيها القراءة بالجر ورسوله ولها توجيه عند أهل المعين لا توجيه آخر غير العطف قال ثم جعل الإعرابة في المصاحف وكانت علاماته نقطا بصبغ لونه غير لون الميلاد وهو الحمرة فكانت علامة الفتحة نقطة فوق الحرف وعلامة الضمة نقطة في نفس الحرف وعلامة الكسرة نقطة تحت الحرف وعلامة الغنة نقطتان ثم أحدث الخليل ابن أحمد الفراهيدي بعد هذا هذه الصور الشدة والمدة والهمزة وعلامة السكون وعلامة الوصل ونقل, ونقل الإعراب من صورة النقط إلى ما هو عليه الآن يقول أما النقط فأول من وضعها بالمصحف نصر بن عاصم بأمر الحجاج بن يوسف أمير العراق وخراسان، وسببه أن الناس كانوا يقرؤون في مصحف عثمان نيفا وأربعين سنة إلى أيام عبد الملك بن مروان ثم كثرت التصحيف وانتشر بالعراق فأمر الحجاج أن يضع لهذه الأحرف المشتبهة علامات فقام بذلك نصر المذكور فوضع النقطة أفرادا وأزواجا وخالف بين أماكنها وكان يقال له نصر الحروف واول ما احدثوا النقطه على الياء والتاء وقالوا لا باس به نور له ثم احدثوا نقطه عند منتهى الايه ثم احدثوا الفواتح والخواتم قولوا اول ما احدثوا النقطه على الياء والتاء ونظائرها <تصفيق> ثم الذي يذكر عند منتهى الايه هو بعد فواصل الايه اللي هي الآن في مصاحفنا بيكون في رسم زخرفي في مثلا دائره مزخرفة وفيها رقم الايه كان يعني لوقت طويل كانت منتهى الآيات يكون نقطة يقول ثم الثوات حواء الخواتم. قال فابو الأسود الدؤلي هو السابق إلى إعرابه والمبتدئ به ثم نصر ابن عاصم وضع النقطة أو النقطة بعده ثم الخليل ابن أحمد نقل الإعراب إلى هذه الصور وكان مع استعمال النقط والشكل يقع التصحيف فالتمسوا حيلة فلم يقدروا فيها إلا على الأخذ من أفواه الرجال بالتلقين. فانتدب جهابذة علماء الأمة وصنضيد الأئمة وبالغوا في الاجتهاد وجمعوا الحروف والقراءات حتى بين الصواب وأزالوا الإشكال رضي الله عنهم قال فصل في ذكر عدد سور القرآن وآياته وحروفه وكلماته وأحزابه ونقطه أما عدد سور القرآن فهو مائة وأربع عشرة سورة وعدد آياته ستة ألاف آية وعدد حروفه ثلاثمائة ألف حرف وأحد وعشرون ألف حرف ومئتان وخمسون حرفا روي ذلك كله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره الإمام أبو عبد الله أحمد بن أبي عمر الأندرابي وهنا مكتوب بالنون وهي مشهور والأندرابي بالباء بدلا من النون في كتابه الإضاح في علم القراءات في الباب العاشر قال وعدد كلماته في قول عطاء بن يسار رحمه الله سبع وسبعون ألف كلمة وأربعمائة كلمة وتسع وثلاثون كلمة وأحزابه ستون حزبا قيل إن الحجاج لما جد في نقط المصحف زاد تحزيبه وأمر الحسن ويحيى بن يعمر لذلك قال وأما وضع الأعشار فيه فحكي أن المأمونة العباسي أمر بذلك وقيل إن الحجاج فعل ذلك وهذا الذي ذكرته من العدد جملة وأما عدد آي كل سورة وحروفها وكلمها فسأذكره عند أولها إن شاء الله تعالى. وأما عدده كل حرف من حروف المعجم فالألف وذكر كل حرف ذكر عدد كل حرف من الحروف يمكن إيه أن نتجاوزه ثم قال بعد الانتهاء بعد الياء قال قال ذلك الإمام نجم الدين النسفي ونظمه الشيخ شمس الدين القباقبي رحمه الله تعالى. قال وعدد نقاطه مائة ألف وستون ألف وثلاثة آلاف وسبعمائة وتسع وعشرون نقطة فله القباقري في نظمه وقد اختلف علماء القراءة في عدد الآي والكلمات والحروف وليس ذلك باختلاف على الحقيقة وإن كان اختلافا في اللفظ قال بعض أهل العلم يصرف الأمل في اختلفوا فيه من الحروف والكلمات إلا أن بعضهم يعني قضية التحقيق يعني فلان أخطأ فلان سقط منه كذا يعني هذا الأمر أمر أمر أمر متعسر يعني أن يتتبع مثل هذا وإن كان طبعا ممكن عن طريق يعني عن طريق البرامج الحديثة يعني من الممكن الوقوف على مثل هذا يعني. يعني لماذا فلان عد أقل من فلان دون أن يكون قد صرح بطريقة عده لأنه في اختلاف في طرق العد يعني من الممكن معرفة هذا عن طريق البرامج يقول إلا أن بعضهم وطبعا وهذا يعني من يعني هذا ليس من متين العلم هذه الأمور ليست من متين العلم يقول إلا أن بعضهم كان يعد كل حرف مشدد حرفين وبعضهم لم يفعل ذلك فصار عدد حروف من لم يفعل ذلك أقل وعد بعضهم في خلق كلمتين وفي السماوات كلمتين كأنه يقول في كلمة وخلق كلمة وبعضهم لم يفعل ذلك بل عد في خلق وفي السماوات وما أشبه ذلك كلمة كلمة فصار عدد من فعل ذلك أقل من عدد كلمات من لم يفعل ذلك. وإلى هذا يصرف اختلافهم في عدد الحروف والكلمات والله أعلم وهذا من باب التمثيل. طبعا هذا يلفت النظر لقضية الكلام في العدد فيما يتعلق به يعني يتكلمون أحيانا في العدد ويستخرجون منها بعض المعاني ويذكرون أشياء لا تصل بهم أحيانا في الكلام في ما يسمى بالإعجاز العددي. فهذا أصله إن يعني كيف عددت الكلمات؟ يعني أصل كيف عددت الكلمات كل واحد سيدخل ويعد الكلمات ربما عد الكلمات بطريقة أو عد الحروف بطريقة أصلا لم يعدها أحد من السادقين كذلك وربما لفق بين طريقتين في العد يعني ما الذي جعله يعتمد هذا ولا يعتمد ذاك؟ وبعد ذلك يبني عليها أشياء في المعاني ويبني عليها أشياء في إعجاز القرآن القضية هنا إنه الأمر أصلاً بيكون في غفل عنه يعني أغلب ما يتكلمون في ذلك لا يعرفون أصلاً هذه الأمور مش مثلاً هو يعرف واختار شيئاً لا هو لا يعرفون أصلاً هذه الأمور وربما سلك طريقة في العدد في سورة ليصل إلى معنى معين وسلك طريقة في العدد في سورة أخرى ليصل إلى معنى آخر والأمر يكون مختلط بهذه الصورة وكل هذا طبعاً دل على يعني هذا من أمرات فسهل هذه الطريقة يعني. قال فصل في ذكر معنى المصحف والكتاب والقرآن والسور والآيات والكلمة والحرف قال أما معنى المصحف فهو مفعل من أصحفة أي جمع فيه الصحف واحدة وصحيفة كمدينة ومدن وروي أن أبا بكر رضي الله عنه لما أمر بجمع القرآن وكتبوه استشار الناس في اسمه فسمه مصحفا وذلك لمعنى ييني. أحدهما أن القرآن كان في صحف متفرقة فلما جمعوه في موضع واحد سموه مصحفا أي جمع فيه الصحف والآخر أنه جمع فيه علم الصحف الأولى وأنه يعدلها وهو التوراة والإنجيل والزبور ومعنى الصحيفه القطعه من جلد أو رق وجمعها صحف فلما ضم بعضها إلى بعض سمي مصحفا واما الكتاب فهو ضم الحروف الداله على معنى بعضها إلى بعض لانه مصدر كتبه ومعناه جمع ومنه قوله عز وجل والذائك كتب في قلوبهم الإيمان أي جمع حتى امنوا بجميع ما يجب عليهم وقد سمى الله تعالى القرآن كتابا، فقال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه وأما القرآن فهو اسم الكتاب الذي أنزله الله تعالى على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم خاصة لم يسمى به شيء غيره من الكتب كما أن التوراة اسم الكتاب المنزل على موسى والإنجيلة اسم الكتاب المنزل على عيسى والزبورة اسم الكتاب المنزل على داود صلوات الله عليه أجمعين وهو منزل غير مخلوق بإجماع أهل السنة واتفاق إما معجز متعبد بتلاوته مكتوب في مصاحفنا محفوظ في صدورنا مقروء بألسنتنا وإنما سمي قرآنا لأنه جمع السورة وضمها قال تعالى إن علينا جمعه وقرآنه أي تأليفه وضم بعضه إلى بعض فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أي إذا ألفناه وضممناه فخذه وعمل به وسمي ايضا الفرقان لأنه فرق بين الحق والباطل والمؤمن والكافر فرقا وفرقانا وسمي الذكر لأنه ذكر الناس آخرتهم وإلههم وما كانوا في غفلة عنه وأما السورة من القرآن فهي اسم لآي جمعت وقرنت بعضها إلى بعض حتى تمت وكملت وبلغت في الطول المقدار الذي أراد الله تعالى ثم فصل بينها وبين سورة أخرى بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكون السورة إلا معروف المبتدأ معروف المنتهى وأما الآية ففيها خلاف فقيل معنى الآية من القرآن كلام متصل إلى انقطاعه وانقطاع معناه فصلا فصلا أو انقطاع معناه فصلا فصلا وقيل معنى الآية العلامة كقوله رب اجعل لي آية أي علامة وإنما سميت الآية آية لأنها علامة تدل على نفسها بانفصالها عن الآية التي تقدمتها أو تأخرت عنها فكل آية كأنها علامة وأما الكلمة فهي الواحدة من جملة الكلام وجمعها كلم وتجمع أيضا على كلمات فالكلام اسم جنس يقع على القليل والكثير من جنسه وأما الحرف فهو الواحد من حروف المعجم سمي حرفا لقلته ودقته ولذلك قيل حرف الشيء لطرفه لأنه آخره والقليل منه والحرف أيضا القراءة بكمالها والحرف أيضا اللغة ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف أي على سبع لغات للعرب متفرقة في القرآن مختلفة الألفاظ المتفقة المعاني نلاحظ هنا يعدد استخدامات للحرف وفيما ذكروا ثلاثة استعمالات لكلمة الحرف اصطلاحية تتعلق بالقرآن يعني الحرف اللي هو الحرف حرف المعجم اللي هو الذي يذكره في عدد حروف القرآن كذا والحرف هو القراءة والحرف يقول هو اللغة على ما يذكره على قول بعض أهل العلم في قضية الأحرف السبعة في ينتبه لهذا أصلاً يعني مفترض في كلام أهل العلم لما يذكرون إذا ذكر أحدهم الحرف سينتبه للاستعمال حين يحدث خلط في فهم الأقوال بسبب إن هو مثلا يفسر الحرف في الأحرف السبعة على اللغة ثم بعد ذلك يقول على حرف زيد فيقول على حرف زيد أو جمع عثمان القرآن على حرف واحد فيقول يترى الحرف هنا بمعنى اللغة أم الحرف أي القراءة والقراءة هنا تختلف عن معنى اللغة كما هو واضح يقول وقولهم لمكتسب الرجل وطعمته الحرفة كانها الجهة التي انحرف إليها عما سواها والتحريف في الكلام يتكلم هنا في تقليبات إيه؟ واشتقاقات الحرف والتحريف في الكلام تغييره عن معناه كأنه ميل به إلى غيره وانحرف عنه كما قال الله تعالى في صفة اليهود يحرفون الكلمة عما واضح أن يغيرون معاني توراة بالتم والله أعلم قال فصل وأما كيف يقرأ القرآن أو أما كيف يقرأ هنا يعني ضبطها يقرأ القرآن قال فإن كلام الله يقرأ بالتحقيق وبالحدر وبالتدوير الذي هو التوسط بين الحالتين مرتلا مجودا بلحون العرب وأصواتها وتحسين اللفظ والصوت بحسب الاستطاعه أما التحقيق فهو المبالغة في الاتيان بالشيء على حقه من غير زيادة فيه ولا نقصان وهو نوع من الترتيل وهذا النوع من القراءة وهو التحقيق مذهب حمزة وورش والكسائي وابي بكر وحفص وهشام وابن ذكوان وفرق بعضهم بين الترتيل والتحقيق إذا التحقيق يكون للرياضة والتعليم والتمرين أما الترتيل يكون للتدبر والتفك والتفكر والاستنبار فكل تحقيق ترتيل وليس كل ترتيل تحقيقاً وأما الحدر فهو عبارة عن إدراج القراءة وسرعتها وتخفيفها بالقصر والتسكين والافتلاس والبدل والإضغام الكبير وتخفيف الهمز ونحو ذلك مما صحت به الرواية ووردت به القراءة وهو ضد التحقيق وهذا النوع مذهب ابن كثير وأبي جعفر وأبي عمرو ويعقوب وقالون وورش وروي عن حفص وهشام وأما التدوير فهو التوسط بين المقامين من التحقيق والحدر وهو مذهب سائر القراء وصح عن جميع الأئمة وهو المختار عن أكثر أهل الأداء وأما الترتيل فهو مصدر من رتل فلان كلامه إذا أتبع بعضه بعضا على مؤث وتفهم من غير عجلة وهو الذي نزل به القرآن قال الله تعالى ورتل له ترتيل وعن علي رضي الله عنه أنه سئل عن قوله تعالى ورتل القرآن ترتيل فقال الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقف والصحيح بل الصواب أن الترتيل والتدبر مع قلة القراءة أفضل من السرعة مع كثرتها والتجويد هو حلية التلاوة وزينة القراءة وهو إعطاء الحروف حقوقها وترتيبها مراتبها وهو إعطاء الحروف حقوقها وترتيبها مراتبها يعني إعطاءها الترتيب ورد الحرف على هذا الضبط يعني ورد الحرف إلى مخرجه وأصله من غير إسراف ولا تعسف ولا إفراط ولا تكلف قال الحبر العلامة أبو زكريا الناوي رضي الله عنه وإذا ابتدأ القارئ بقراءة شخص من السبعة فينبغي أن يزال على تلك القراءة ما دام للكلام ارتباط فإذا قد ارتباطه فله أن يقرأ بقراءة آخر من السبعة والأولى دوامه على تلك القراءة في ذلك المجلس وقال الأستاذ أبو إسحاق الجعبري رحمه الله والتركيب ممتنع في كلمة وفي كلمتين إن تعلق أحدهما بالآخر وإلا كره وأجازها أكثر الأئمة مطلقا وجعل خطأ مانعي ذلك مخففا قال الحافظ العلامة بن جزري رحمه الله والصواب في ذلك عندنا التفصيل والعدول بالتوصل إلى سواء السبيل. فنقول إن كانت إحدى القراءتين مترتبة على الأخرى، فالمنع من ذلك منع تحريم. كمن يقرأ فتلقى آدم من ربه كلمات بالرفع فيهما أو بالنصب. يقرأ فتلقى آدم من ربه كلمات الرفع فيهما أو النصب فيهما. فتلقى آدم من ربه كلمات. قال آخذا رفع آدم آدم من قراءة غير ابن كثير ورفع كلمات. طبعا هو لما يقول كمن يقرأ كذا. فهو يقرأها يقرأ هذه الآية خطأ نهائي الآية مكتوبة من مصحف ولكن هو يقرأه فتلقى آدم كلمات أو فتلقى آدم كلمات كده هما خطأ يقول أخذا آخذا رفع آدم من قراءة غير ابن كثير ورفع كلمات من قراءة ابن كثير قال ونحن وكفلها زكرياء قال بالتجديد مع الرفع أو عكس ذلك وكفلها زكرياء وهو كفلها وكفلها, وكفلها زكرياء يقول ونح وقد اخذنا ميثاقكم وهذا خطا الكلام هنا في خطا وقد اخذنا ميثاقكم وقد أخذنا ميثاقكم النون هي الفاعل وميثاقكم مفعول هي لا اشكالا فيها والمقصود قول الله سبحانه وتعالى وقد اخذ ميثاقكم يعني دون النون هنا وقد اخذ ميثاقكم وقد اخذ ميثاقكم وقد أخذ ميثاقكم يعني لا يقرأ ما الخطأ بأن يقرأ وقد أخذ ميثاقكم أو وقد أخذ ميثاقكم يقول وشبهه مما يركب بما لا تجيزه العربية ولا يصح في اللغة وأما ما لم يكن كذلك فإن نفرق فيه بين مقام الرواية وغيرها فإن قرأ بذلك على سبيل الرواية فإنه لا يجوز أيضا من حيث إنه كذب في الرواية وتخليط على أهل هذه الدراية وإن يكن على سبيل النقل والرواية، وإلا يكن على سبيل النقل والرواية، بل على سبيل القراءة والتلاء، فإنه جائز صحيح مقبول لا منع منه ولا حضرة وإن كنا نعيب على أئمة القراءات والعارفين باختلاف الروايات من وجه تساوي العلماء بالعوام، لا من وجه أن ذلك مكروه أو حرام. إذ كل من عند الله نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين تخفيفا عن الأمة. وتهوينا على أهل هذه الملة، فلو أوجبنا عليهم قراءة كل رواية على حدة، لشق عليهم تمييز القراءة الواحدة، وانعكس المقصود من التخفيف، وعاد الأمر بالسهولة إلى التكليف، وقد تقدم لفظ الحديث الشريف، إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف، فقرأوا ما تأسر منه. قال فصل في الاستعاذة، قال الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، معناه إذا أردت أن تقرأ وشرعت فأوقع الماضي موقع المستقبل لثبوته وأجمع العلماء على أن قول القارئ يعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس بآية من كتاب الله تعالى وأجمع على استحسان ذلك والكزامه في كل قراءة في غير صلاة ويجهر بها عند جميع القراء قبل القراءة وروي عن حمزة إخفاؤها قبل حيث قرأ قبل, قبل القراءة يعني وروي عنه الإخفاء في غير الفاتحة وروي عن قالون إخفاء الاستعادة في جميع القرآن ويجوز الوقف على الاستعادة ووصلها بما بعدها بسملة كان أو غيرها من القرآن ومعنى أعوذ بالله هنا يتكلم في المعنى يقول ومعنى أعوذ بالله أي استجير وأمتنع بعظمة الله من الشيطان هو إبليس فيعال من شطنة أي بعده من رحمة الله الرجيم أي المرجوم بالشهب عند استراق السمع فصار المعنى استجير وأمتنع بعظمت الله من المرجوم المطرود عن رحمة الله. قبل أن نكمل هنا في هذه الفقرة تكلم في تفسير عضو الله من الشيطان الرجيم. من الملاحظات هنا وهذا يعني لا يحتاج إلى تنبيه عليه بعد ذلك يعني في كل مرة ولكن يعني للفت الانتباه ونحن في بداية الكتاب نلاحظ هنا مثلا يعني هنا ملاحظتان الأولى. أنه مثلا في الشيطان ذكر الوزن الصرفي وذكر أصل الكلمة قال أي بعد من رحمة الله وهذا المعنى اللغوي لشطن فهو يقول الشيطان إبليس هنا التعيين عين من المرد بالشيطان ثم ذكر المعنى اللغوي بالإشارة إلى ذكر الوزن الصرفي أصل الكلمة ثم معنى الكلمة لغة قال بعد ثم الملاحظة الثانية أنه بعد أن تكلم عن تفسير وهذا متكرر في هذا التفسير وبعد أن تكلم في تفسير كل كلمة أعوذ بالله معناها من الشيطان معناها الرجيم قال فصار المعنى يذكر المعنى الإجمالي يركب المعنى الإجمالي قال فصار المعنى أستجيروا وأنتنعوا بعظمة الله من المرجوم المطرود عن رحمة الله ثم يقول والمختار لجميع القراء من حيث ديوايا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما ورد في سورة النحل. وهو المأخوذ به عند عامة الفقهاء كالشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله السميع العليم فقال لي قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإني قرأت على جبريل أعوذ بالله السميع العليم فقال لي قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قال لي جبريل هكذا أخذ عن ميكائيل وأخذ ميكائيل عن اللوح المحفوظ قال رواه الحافظ ابن الجزري في النشر وهذا الحديث حديث مشهور حديث مشهور اللي هو مسلسل بالاستعاده والان على ابن الجزري في النشر يعني ربما غيره يكون أجود لانه يعني ابن الجزري متأخر و يعني هو في سنده بيمر بجماعة من العلماء منهم ابن الجوزي ذكر هذا يعني في الأحاديث المسلسلة هو حديث قال في أهل العلم أنه حديث الموضوع لكن لكنه مشهور نوع من أحاديث المسلسلة وشهراته بسأنه أن من أحاديث المسلسلة مسلسل بالاستعاذة كل راوي يرويه يعني له على صفة خاصة تذكر في التسلسل قال والمختار عند أئمة القراءة الجهر بها كما تقدم ومحلها قبل القراءة إجماعا وهي مستحبة في القراءة بكل حال في الصلاة وخارجها ندما وهي في الصلاة للقراءة لا للصلاة وهو مذهب لأمة الثلاثة وأما الإمام مالك فإنه قال لا يستعاذ إلا في قيام رمضان فقط والله أعلم قال الكلام في تفسير البسملة روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال مفتاح القرآن التسمية وقال ابن عباس رضي الله عنهما إجلال القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومفتاح القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وروي أن أول ما جرى به القلم في اللوح المحفوظ بسم الله الرحمن الرحيم وروي أن رجلا قال بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم تعس الشيطان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك فإنه يتعظم عنده ولكن قل بسم الله الرحمن الرحيم فإنه يصغر حتى, فإنه يصغر حتى يصير أقل من ذباب وقوله بسم الله الباء في محل نصب لأنها في موضع مفعول به تقديره أبدأ بسم الله أو بدأت بسم الله أو في محل رفع لأن في موضع خبر الابتداء تقديره مفتاح كلام بسم الله وكسرت باء الجر ليناسب لفظها عملها وحذفت الألف من بسم الله في الخط طلبا للخفة لكثرة استعمالها وطولت الباء ليكون افتتاح كتاب الله بحرف معظم نلاحظ هنا لما يذكر يقول كسرت باء الجر ليناسب لفظها عملها هذا يتعلق باللغة يعني هذا يتعلق باللغة لأن كسر الباء هنا ليس لهذا الموضع بالخصوص هذا يتعلق في مناسبة الحركة, مناسبة الحركة لمعناها أو لعملها والمسألة الثانية لما قال حذفة الألف من باسم الله في الخط هذا يتعلق برسم المصحف علم الرسم وإلا فهي مثبتة في غير ذلك يعني مثبتة اقرأ باسم ربك الذي خلق مثلا قال وطولت الباء هذه لا تتعلق بالرسم الاستراحي ولكن يتتعلق بطريقة الكتابة يعني فن الخط يعني طريقة الكتابة لكن لا ليست من إيه لا, لا تتعلق بالرسم اصطراحا قال والاسم هو المسمى وعينه وذاته وقيل الاسم غير المسمى وإنما هو يدل على المسمى وهو مشتق من السمو وهو العلو والله هو اسم تفرد به الباري سبحانه قال تعالى هل تعلم له سمية وهو اسم الله الأعظم ومعناه السيد واختلف في اشتقاقه، فقال جماعة من العلماء هو غير مشتق كأسماء الأعلام للعباد مثل زيد وعمر وقال أخرون هو مشتق من أليه إلهة أي عبد عبادة معناه أنه المستحق للعبادة دون غيره الرحمن صفة مغالغة من الرحمة معناها أنه انتهى إلى غاية الرحمة وهي صفة تختص بالله ولا تطلق على البشر الرحيم عظيم الرحمة والرحمة إرادة الخير لأهله وأصلها الرقة والتعطف قول الرحمة إرادة الخير لأهله هذا على طريقة التأويل يعني. قال واختلف العلماء والقراء فيها فقيل هي آية من الفاتحة فقط وهو مذهب أهل مكة والكوفة ومن وافقهم. وقيل آية من الفاتحة ومن أول كل سورة سوى براءة وهو الصحيح من مذهب الإنم الشافعي ومن وافقه فيجهر بها في صلاة الجهر وقيل آية فاصلة بين كل سورتين سوى براءة فيكره ابتداؤها بها وهو مذهب الإمامين أبي حنيفة وأحمد بن حنبل ومن وفقهما فتقرأ سرا في صلاة الجار وقيل ليست بآية ولا بعض آية من الفاتحة ولا من غيرها وإنما كتبت للتيامن والتبرق وهو مذهب الإمام مالك ومن وفقه ونقل جماعة عن أبي حنيفة كمذهب مالك وعند مالك تقرأ قراءتها في صلاة الفرض مع, إجماعها مع إجماعهم على أنها بعض آية من سورة النمل وأنه بسم الله الرحمن الرحيم وأن بعضها آية من الفاتحة الآية في قوله تعالى الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وليست من القرآن أول براءة لنزولها بالقتال الذي لا تناسبه البسملة المناسبة للرحمة والرفق وأما مذاهب القراء فيها فقد أجمع القراء على إثبات البسملة اول الفاتحة نلاحظ ذكر مذاهب الفقهاء وذكر مذاهب القراء قال فقد أجمع القراء على إثبات البسملة أول الفاتحة سواء وصلت بصورة الناس قبلها أو ابتدأ بها واختلفوا فيها فأما ابن كثير وعاصم والكسائي فإنهم يعتقدونها آية من الفاتحة ومن كل سورة وفقهم حمزة على الفاتحة فقط وصح عن نافع إن أنه قال أشهد أنها من السبع المثاني وأن الله أنزلها وقيل إن أبا عمر وقالون ومن تابع الثانية من قراء المدينة لا يعتقدونها آية من الفاتحة ولم يرضى ابن الجزري هذا القول وأما الفصل بالبسملة بين كل سورتين فاختلف القراء في ذلك ففصل بها بين كل سورتين إلا بين الأمثال وبراء بن كثير وعاصم والكسائي وابو جعفر وقالون عن ورش وواصل بين كل سورتين حمزة وكان يقول القرآن عندي كسورة واحدة فإذا قرأت بسم الله الرحمن الرحيم في أول فاتحة الكتاب أجزأني قال ابن كلام حمزة يحمل على حالة الوصل لا الابتداء لإجماع أهل النقل على ذلك والله أعلم إذا ابتدى يقرأ البسملة لكن كلامه محمول على وصل صورة بصورة واختلف عن خلف في اختياره بين الوصل والسكت واختلف أيضا عن الباقين وهم أبو عمر وابن عامر وعقوب وورش من طريق الأزرق بين الوصل والسكت والبسملة ثم إن الآخذين بالوصل لمن ذكر من حمزة وأبي أو أبي عمرو أو ابن عامر أو يعقوب أو ورش اختار كثير منهم لهم السكت بين المدثل والقيامه وبين الانفطار والمتصفين وبين الفجر والبلد وبين العصر والهمزة وهذا راجع للمعاني قال وكذا الأخذون بالسكت بمن ذكر من أبي عامر ورش اختار كثير منهم لهم طبعا هؤلاء يبقى المذكورون دون حمزة نلاحظون يقول وكذا آخذون بالسلك لمن ذكر من أبي عمرين وابن عمرو وعقبة ورش اختار كثير منهم لهم البسمة في هذه الأربعة مواضع دون حمزة لأن حمزة منصوص عنه ترك إيه ترك البسمة قل وإنما اختروا ذلك لبشاعة وقوع مثل ذلك إذا قيل وأهل المغفرة لا يعني في آخر المدرس هو أهل التقوى وأهل المغفرة لا وقسموا فبشاعة المعنى قال او, أو, أو هنا واضح الخطأ يعني فاختاروا السكت او البسمله في هذه المواضع ان تركوا البسمله في غيرها او ودخولي جنتي لا هذا بين الفجر والبلد او لله ويلون والامر يومئذ لله في اخر الانفطار ثم ويل المطففين او تواصوا بالصبر ويل من غير فصل في العصر مع الهمزة قال ففصلوا بالبسمله للساكت وبالسكت للواصل ولم يمكنهم البسملة ولم يمكنهم البسمة له له هذه عائد على من عائد على حمزة الباقي من المذكورين يقول ولم يمكنهم البسمة له لأنه ثبت عنه النص بعدمها فلو بسملوا لصادبوا النص بالاختيار ولذلك لا يجوز قالوا الأكثرنا على عدم التفريقة بين الأربعة وغيرها وهو اختيار المحقق والمشترط في السكت أن يكون من دون تنفس ولا خلاف في حذفها بين الأنفال وبراءة وكذلك في الابتداء ببراءة وأما الابتداء بالآي وسط في خلاف ولا يجوز القطع عليها إذا وصلت بآخر الصورة ويجوز بين الأنفال وبراءة كل من الوصل والسكت والوقف لجميع القراء إذا لم يقطع لآخر الأنفال فالقطع هو قطع القراءة رأسا فهو كالانتهاء والوقف هو قطع الصوت على الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراها والسكت هو قطع الصوت زمنا دون زمن الوقف عادة من غير تنفس والله أعلم قال سورة فاتحة الكتاب مكية وآيها سبع آيات وحروفها بالبسملة والتشديدات لمن قرأ مالك 156 حرفا وكلمها 29 كلمة وبغير البسملة حروفها 134 وكلمها 25 فمن قال انها سبع آيات غير البسملة جعل العالمين آية الرحيم آية الدين آية نستعين آية المستقيم آية أنعمت عليهم قسم الآية أنعمت عليهم آية ولا الضالين آية ومن قال إن البسملة منها وعبدها من الآيات السبع جعل البسملة آية ولم يجعل أنعمت عليهم وليست فيها سبعة أحرف من حروف المعجم وهي الساء والجيم والخاء والزاي والشين والضاء والفاء وفي بعض الآثار أن الحكمة فيها أن الثاء يعني الحكمة في هذا الأمر يعني وهذه أمور يعني من اللطائف لا يبنى عليها شيء يعني هذه من اللطائف توضع في محلها ليست تمتين العلم وتقرأها كذا ولا تفرك يعني في مثل هذا. قال وأن الحكمة فيها أن الثاء من الثبور والجيم من الجحيم والخاء من الخوف والزاء من الزقوم والشين من الشقاء والظاء من الظلم والفاء من الفراق ومعتقد هذه الصورة وقارئها على التعظيم والحرم آمن من هذه الأشياء السبعة قال وما أسماء الفاتحة فهي ثلاثة أسماء معروفة الأول فاتحة الكتاب لأن القرآن استتح بها والثاني أم القرآن لأن القرآن يبدأ منها كقولهم لمكة أم القرى ولتقدمها في المصحف وفي الصلاة والثالث السبع المثاني لأنها سبع آيات بإجماع ولأنها تثنى في الصلاة هي تكرر واختلف لا إما فيها هي فرض في الصلاة فقال أبو حنيفة ليست فرضا فلو قرأ آية في كل ركعة صح الصلاة وقال صحباه ثلاث آيات قصار أو آية طويلة تعديلها لقوله تعالى فقرأ ما تأثر منه من غير تقييد وفرض القراءة عندهم إنما هو في الركعتين الأوليين من الربعية وأما في الأخرين فسنة فلو سبح أو سكت فيهما أجزائه وقال لئمة الثلاثة هي ركن في كل رقعة من الرباعية وغيرها وتطل الصلاة بتركها عمدا أو سهوا لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب والله أعلم التفسير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قال الحمد لله مبتدأ وخبر كأنه يخبر أن الله هو المستحق للحمد وهو بمعنى الأمر أيحمدوه والحمد هو الثناء الكامل وهو أعم من الشكر لأن الشكر إنما يكون على فعل جميل يزداد إلى الشاكر والحمد المجرد هو ثناء بصفاته الشكر إنما يكون على فعل جميل يزداد للفعل الشكر يزداد إلى الشاكر أو لأن الشكر إنما يكون على فعل جميل يزداد إلى الشاكر هذا الشكر يكون من الشاكل من يشكره قال والحمد المجرد هو ثناء بصفات المحمود من غير أن يسدي شيئا واللام في لله للاستحقاف كما يقال الدار لزيد واسم خاص لله عز وجل وتقدم تفسيره مستوفا في البسملة واتفق القراء على تغليظ اللام من اسم الله تعالى إذا كان بعد فتحة أوضمة نحو شهد الله ورسول الله فإن كان قبلها كسر فلا خلاف في ترقيقها نحو بسم الله والحمد لله قبلها كثرة في لله اللام فإن فصل هذا الاسم مما قبله أو ابتدئ به فتحت همزة الوصل وغلظت اللام من أجل الفتح. رب أي مالك كما يقال لمالك الدار رب الدار ويقال لرب الشيء إذا ملكه ويكون بمعنى التربية والإصلاح فالله سبحانه مالك العالمين ومربيهم ولا يقال للمخلوق هو الرب معرفا إنما يقال رب كذا مضافا لأن الأيف واللام للتعميم وهو لا يملك الكلام العالمين أصناف الخلائق فكل موجود سوى الله يقال لجملته عالم واشتقاقه من العالم وهو العلامة سموا به لظهور أثر الصنعة فيهم وعالمهم وجود الصانع جل قدرته الرحمن الرحيم تقدم تفسيرهما في البسملة مالك قرأ عاصم والكسائي ويعقوب وخلف مالك مالك, مالك بألف بعد الميم والمعنى أن الله تعالى يملك ذلك اليوم أن يأتي به كما يملك سائر الأيام لكن خصصه بالذكر لعظمه في جمعه وحوادثه وقرأ الباقون ملك بغير ألف المعنى أنه ملك الملوك في ذلك اليوم لا ملك لغيره وقرأ أبو عمر الرحيم ملك بإضغام الميم في الميم وكذلك يدغم كل حرفين سواء كان مثلين أم جنسين أم متقاربين قضايا الأصول في القراءات تكون كثيرة في في الأول لأنه بعد كده لن يكررها فاا هو يذكر نلاحظ أنه يذكر خلاف في القراءات في الأصول وفي الفرش في قضايا في الأصول وقضايا منها يعني كثير أكثرها لا علاقة لها بالمعنى ولكن في أول التفسير هو يذكرها ف سنلاحظ أنها تأخذ يعني مساحة كبيرة في أول الكلام لكن لا حاجة بعد ذلك أن يعيدها مرة يعني في كل موضع أن يعيدها مرة أخرى قال وكذلك يدغم كل حرفين سواء كان مثلين أم جنسين أم متقاربين إذا لم ينون الأول نح واسع عليم أو يشدد نح فتم ميقاته أو تاء متكلم نح كنت ترابة أو مخاطب نح أفأنت تكره وشبهه وسيذكر كل شيء في محله إن شاء الله تعالى واختلف الآخرون بوجه الادغام فيما إذا كان الأول مجزوما وذلك في قوله ومن يبتغي غيره ويخل لكم وإن كاذبا وكذلك اختلفوا في آل لوط وفي الواو إذا وقع قبلها ضم نحو هو والذين وهو والملائكة واتفقوا على إظهار يحزن ككفره من أجل الإخفاء قبله إخفاء قبل الكاف الأولى ومعنى المثلين ما اتفق مخرجا وصف نحو فضرد به وربحت تجارته وشبهه والجنسين ما اتفق مخرجا واختلفا صفة نحو قالت طائفة وأثقلت دعوة وشبهه والمتقاربين ما تقارب مخرجا أو صفة نحن خالق كل شيء، وخلق كل دابة وشبهه. يوم الدين أي الجزاء ومنه قولهم كما تدين تدان. إياك قال كلمة ضمير خصت بالاضافه إلى المضمر وتستعمل مقدما على الفعل فيقال إياك أعني، ولا تستعمل مؤخرا ولا منفصلا فيقال ما عنيت إلا إياك. وهذه لعلها الجملة مضطربه لعلها إلا منفصلا، ولا تستعمل مؤخرا إلا منفصلا. فيقال ما عنيت إلا أن يكون منفصل بحرف السفنان قال تقديم اهتماما وشأن العرب تقديم الأهم نعبد أي نوحدك ونطيعك خاضعين والعبادة الطاعة مع التذلل التذل والخضوع وسمي العبد عبدا لذلته وانقياده وإياك كررها تأكيدا للاختصاص نستعين نطلب منك المعونة على عبادتك وعلى جميع أمورنا تلخيصه نخصك بالعبادة وطلب المعونة وهذا كله تبرز من الأصنام تلخيصه هنا المعنى يذكر فيه المعنى الإجمالي لما سبق اهدنا أي أرشدنا وهذا الدعاء من المؤمنين مع كونهم على الهداية بمعنى التثبيت أو بمعنى طلب مزيد الهداية الصراط المستقيم الطريق الواضح وهو الإسلام أو القرآن قرأ قنبل عن كثير ورويس عن يعقوب السراط حيث وقع وكيف أتى بالسين وهو أصل اللفظة وأشمى الصادة الزاية حيث وقع خلف عن حمزة وفقوا في السراط هنا خاصة خلاد عن حمزة وكلها لغات صحيحة والاختيار الصاد عند أكثر القراء لموافقة المصحف سراط الذين أنعمت الذين منمت عليهم قال عليهم بالهداية والتوفيق وهم كل من ثبته الله على الإيمان من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين قرى حمزة ويعقوب عليهم بضم الهاء حيث وقع والباقون بكسرها ومنه ابن كثير وأبو جعفر وقالون بخلاف عنه عليهم بضم الميم وصلةها بواو حالة الوصل والباقون بإسكان الميم في الحالين فمن ضم الهاء ردها إلى أصلها لأنها مضمومة عند الانفراد ومن كسر لأجل الياء الساكنة والياء أخت الكسرة غير المغضوب عليهم قال يعني غير صراط الذين غضبت عليهم وهم اليهود والغضب من الله تغيير النعمة هذا إنع طريقة التأويل قال وغضب الله لا يلحق عصاة المؤمنين إنما يلحق الكافرين ولا الضالين أي غير الضالين عن الهدى وهم النصارى والضلال الذهاب عن الصواب في الدين لأن الله تعالى حكم على اليهود بالغضب فقال من الله وغضب عليه وحكم على النصارى ضد فقال ولا تتبعوا أهواء قوم قد غلوا من قبل ويسن للقاري أن يقول بعد فراغه من قراءة الفاتحة آمين مفصولا عنها بسكتة وهو مخفف آمين مخفف لا آمين ويجوز ممدودا ومقصورا ومعناه اللهم اسمع واستجب روى أبو هريرة وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين فإن الملائكة تقول في السماء آمين فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم ذنبه وليس التأمين من القرآن بالاتفاق بدليل أنه لم يثبت بالمصاحف واختلف الأئمة في الجهر به في الصلاة الجهرية في عند أبي حنيفة يخفيه الإمام والمأمون وعند مالك. لا يؤمن الإمام في الجهرية وهو الأفضل عنده وروي عنه يؤمن ويسر كلمة مومي والمنفرد وعند الشافعي وأحمد يجهر به يجهر به الإمام والمأموم والله أعلم. قال سورة البقرة مدنية وآيها 286 وثمانون آيات وحروفها خمسة ألف حرف و500 حرف وكلمها ستة آلاف كلمة. ويقال لسورة البقرة فستات القرآن وذلك لعظمها وبهاها وما تضمنت من الأحكام والمواعف بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين اختلف في سائر حروف الهجاء من فواتح السور فقيل هي من المتشابه الذي فرض الله بعلمه وهي سر القرآن ولا يجب أن يتكلم فيها ولكن نؤمن بها وتمر كما جاءت وقال الجمهور من العلماء بل يجب أن يتكلم فيها وتلتمس الفوائد التي تحتها والمعاني التي تتخرج عليها واختلفوا فيها. فقيل هي اسم الله الأعظم، وقيل أسماء أقسم الله بها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما معنى ألف لام ميم أنا الله أعلم. قالوا محل ذلك من الإعراب أن ألف لام ميم ابتداء وذلك خبره والكتاب صلة خبره. قوله ألف لام ميم ابتداء وذلك خبر هذا يتفرع على بعض الأقوال في الحروف المقطعة لكن لا يصلح أن أن يكون مع كل ما ذكره هذا يعني يتخرج على بعض الأقوال وقوله صلة خبره ماذا يعني هنا على أعربنا نقول فيها إيه؟ يعني يقول ألف لم يفتلاو ذلك خبره والكتاب صلة خبره ما صلة خبره يعني إذا كان ذلك خبر ذلك الكتاب كأنها بدل طيب قالت قولك بخلاف لو ذلك الكتاب يبقى في احتمال, احتمال ان الكتاب تكون خبره أو غيره خبره يقول كقولك زيد ذلك الرجل لا تشك فيه قرى ابو جعفر بتقطيع الحروف يسكت على كل حرف سكتة يسيرة في جميع حروف الهجاء من فواتح السور ويلزم من سكته إظهار المضغم منها والمخفى وقطع حمزة الوصل بعدها ذلك أي هذا الكتاب هو القرآن لأن الله سبحانه كان قد وعد نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليه كتابا لا يمحوه الماء فلما أنزل القرآن قال هذا ذلك الكتاب الذي وعدتك بإنزاله وهذا للتقريب وذلك للتبعيد وأصل الكتب الضم والجمع فسمي الكتاب كتابا لأنه جمع حرف إلى حرف لا ريب أي لا شك فيه أنه من عند الله تعالى وأنه الحق والصدق قرأ حمزة لا ريب بالمدي بحيث لا يبلغ الإشباع وكذلك لا شيئة فيها لا مرد له لا جرم لا خير لا ضيرة. وابن كثير يصل هاء الكناية الساكن قبلها بياء في الوصل إن كانت مكسورة وبواو إن كانت نحو فيه هدن، وشروه بثمن ونحوه حيث وقع وقرب عمر فيه هدى فيه بادغام الهاء في الهاء هدى أي هو رشد وبيان لأهل التقوى والهدى ما يهتدي به الإنسان للمتقين أي للمؤمنين وهم من يتقي الشرك والكبائر والفواحش وهو مأخوذ من الاتقاء وأصله الحجز بين شيئين والوقاية فرط الصيانة وتخصيص المتقين بالذكر تشريف لهم الذين يؤمنون اي يصدقون وحقيقة الإيمان لغة التصديق بما غاب وشرعا عند أبي حنيفة تصديق بالقلب وعمل باللسان وعند الثلاثة عقد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان أنا أفرق أبي حنيفة عن الثلاثة مسألة تلقى في قضية الإيمان عند أبي حنيفة ومسألة مرجأة الفقهاء قال فدخل كل الطاعات ويأتي ذكر الخلاف في زيادته ونقصانه والاستثناء ذكر الخلاف في زيادة ونقصانه والاستثناء فيه في سورة الفتح إن شاء الله تعالى قرأ أبو عمر وورش عن نافع وأبو جعفر يؤمنون حيث وقع بواو ساكنة بغير همز والآخرون يهمزونه بالغيب قال هو مصدر وضع موضع الاسم فقيل للغائب غيب كما قيل للعادل عدل والغيب ما كان مغيبا عن العيون المعنى يؤمنون بما غاب عنهم مما أخبر الله عنه ويقيمون الصلاة أي يديمونها ويحافظون عليها في مواقيتها بحدودها وأركانها وهيئاتها والمراد بها الصلاة الخمس والصلاة في اللغة الدعاء قرأ ورش عن نافع الصلاة بتغليظ اللام حيث وقع ومما رزقناهم أي أعطيناهم والرزق اسم لكل ما ينتفع به حتى الولد والعبد وأصله في اللغة الحظ والنصيب قرأ ابن كثير وأبو جعفر وقالون بخلاف عنه رزقناهم بواو بعد الميم ينفقون يخرجون عن أيديهم ما فيها في طاعة الله وأصل الإنفاق الإخراج عن اليد والملك فهذه الآية في المؤمنين من مشرك العرب الذين آمنوا من مشرك العرب والذين يؤمنون بما أنزل إليك يعني القرآن وما أنزل من قبلك من التوراة والإنجيل وسائل الكتب المنزلة على الأنبياء عليهم السلام قرى ابن كثير أبو جعفر بقصر المد المنفصل حيث هو وقع هنا مرينا على أول موطن في مد المنفصل بما أنزل إليك يقول قرى ابن كثير أبو جعفر بقصر المد المنفصل حيث وقع واختلف عن قالون وورش وأبي عمر ويعقوب وهشام وحفص فروي عنهم القصر والباقون يطولونه وأما المتصل فاتفق جمهور القراء على مده قدرا واحدا مجبعاً من غير إفحاش وذاب آخرون إلى تفاضل ما راتبه فأطولهم في نوعي المتصل والمنفصل ورش وحمزة ودونهم عاصم ودونه ابن عامر والكسائي وخلف لنفسه ودونهم قالون والدوري عن أبي عمر ويعقوب وأقلهم مدا ابن كثير وأبو جعفر والتفاوت, بي والتفاوت بينهم لا يكادها ضبط قال والمد هو زيادة المط في حروف المد وهي الألف مطلقا والواو الساكنة المضمومة قبلها والياء الساكنة المكسورة ما قبلها فالمتصل أن تكون الهمزة مع حرف المد في كلمة واحدة نحو أولئك وشاء الله وشبهه والمنفصل أن تكون الهمزة أول كلمة وحرف المد آخر كلمة أخرى نحو بما أنزل إليك ويا أيها وقالوا آمنا ونحو ذلك والقصر هو ترك تلك الزيادة قال وهذه الآية في المؤمنين من أهل الكتاب هنا المفسر فرق بين الآيات السابقة الذين يؤمنون بالغيب وهذه الآية والذين يؤمنون بما أنزل إليك أن الآيات السابقة في المشركين الذين آمنوا وهنا في الكتاب الذين آمنوا هذا قول العلماء الفسرين في التفريق بينهما لا أن الكلام في فريق واحد ومما يحتجون به في ذلك تكرر إيه الذين تكرر الذين لم تعط في الأوصاف ولكن تكررت الذين والذين يؤمنون قالوا بالآخرة هم يقنون قالوا بالدار الآخرة وسمي بالآخرة لتأخيرها عن الدار الأولى كما سميت الدنيا دنيا لدنوها من الخلق الأول قرأ ورش عن نافع وبالآخرة قال بنقل حركة الهنزة وبالآخرة إلى الساكن قبله وترقيق الرأي حيث وقع وحمزة يسكت في لام التعريف حيث أتت نحو الأرض والآخرة سكتة من دون تنفس وإذا وقف له النقل بخلاف عنه ويسكت الويس على ذلك دون سكته وقرأ الكسائي وبالآخرة بالإمالة في حيث وقف على هاي التأنيف وقيل الكسائي أنك تميل ما قبل هاء التأنيث فقال هذا الطباع العربية هم يوقنون قال يستيقنون أنها كائنة من الإيقان وهو العلم الحاصل وهو طمأنينة القلب على حقيقة الشيء أولئك أي أهل هذه الصفة وأولئك كلمة معناها الكناية عن جماعة نحوهم والكاف للخطاب كما في حرف ذلك على هدى أي على رشد وبيان وبصيرة من ربهم وأولئك هم المفلحون الناجون والفائزون فازوا بالجنة ونجوا من النار ويكون الفلاح بمعنى البقاء أي الباقون في النعيم وأصل الفلاح القطع والشق ومنه سمي الزراع فلاحا لأنه لعلها الزارع ومنه سمي الزارع فلاحا لأنه يشق الأرض نذكر أصل الفلاح فلاح في اللغة لأنه يشق الأرض ففيها معنى القطع قال فهم المقطوع لهم بالخير في الدنيا والآخرة يعني إذا تأملنا هنا في الفقرة ذكر عدة معاني، ذكر معنى الفوز وذكر معنى البقاء وذكر معنى القطع روية عن يعقوب الوقف على النون المسلوح نحو العالمين والذين ويؤمنون العالمين والذين يؤمنون وينفقونه والمفلحونه وشبهه حيث وقع قوله تعالى إن الذين كفروا يقول يعني مشيك العرب أو اليهود والكفر هو الجحود وأصله من الستر ومنه سمي الليل كافرا لأنه يستر الأشياء بظلمته وسمي الزراع كافرا لأنه برضو نفس الكلام لأنه يستر الحب أو الزراع وممكن تكون الزراع لأنه يستر الحب بالتراب والكافر يستر الحق بجحوله والكفر على أربعة أنواع كفر إنكار وهو أن لا يعرف الله أصلا ولا يعترف به وكفر نحود وهو أن يعرف الله بقلبه ولا يقر بلسانه كإبليس وكفر عناد أن يعرف الله بقلبه ويعترف بلسانه ولا يدين به كأدي طالب وكفر نفاق وهو أن يقر باللسان ولا يعتقد بالقلب طبعا لما المعنى يذكر المعنى اللغوي ف يعني هذا شيء مفترض معلوم مستقل له قضية أنه يحمل على المعنى إذا كان له معنى شرعي خاص، فالأسن هو يحمل صار الظاهر في القرآن أن يحمل على المعنى الشرعي. إذا قال الإيمان يعني التصديق، فهو يحمل في القرآن على المعنى الشرعي الذي ذكره، اللي هو اعتقد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. وكذلك أيضا لما يذكر مثلا هنا الكفر، أو يذكر معنى الفلاح، فهو مثلا هنا الكفر، الكفر في المعنى الشرعي في القرآن لا يحمل على لا يحمل على معنى الستر، إن الذين كفروا أي ستروا. يعني أنتمع هنا ما فائدة بزم فائدة معرفة أصل المعنى اللغوي لا لتفسير الآية به الكفر هنا مراد هنا الكفار كما يقول مشيكل العرب اليهود هو الجهود أصله من الساتات يذكر أنواع الكفر هذا المعنى, هذا المعنى الشرعي ولا يحمل على المعنى اللغوي يعني لما نكون في القرآن الخروج من المعنى الشرعي للمعنى اللغوي يحتاج إلى قرينة خروج من المعنى الشرعي للمعنى اللغوي وهذا يعني يعده من المجاز فيما الموطن في القرآن اللي ممكن أن الكفار يفسروا فيه الكفر فيه يفسر ب او الكافر او الكفار يفسرون بالزراع او الكافر يفسر بالزارع في موطن في القرآن يفسر بذلك برضو قلتوا آخر الحجارات، هاه، آخر الح، آخر الأقصر، آخر قلتوا آخر الفتح، أمم، لا هو آية، كمثل غيث كما ذكرتم آ، كمثل غيث أعجب الكفار نباته والكفار هنا فيها وجهان، كمثل غيث أعجب الكفار نباته إن الكفار إما أناء الكفار على المعنى الشرع والكفار اللي هي الزراعة. أما آية يعجب الزراعة ليغذى بهم الكفار فهؤلاء الكفار إيه؟ الكفار، الكفار على المعنى الشرعي. انتبهوا في فرق بين ما قولونه مستمرين في الكتابة في وما أقوله. آه؟ كمثل غيث أعجب الكفار نباته. هذا هذه الآية غير هذه الآية. ماشي؟ طيب. قالوا الكفر على أربعة أنواع كفر إنكار وهو أن لا يعرف الله أصلا ولا يعترف به وكفر جحود وهو أن يعرف الله بقلبه ولا يقر بلسانه كإبليس وكفر عناد أن يعرف الله بقلبه ويعترف بلسانه ولا يدين به كأبي طالب وكفر نفاق وهو أن يقر باللسان ولا يعتقد بالقلب سواء عليهم أي متساوين عندهم وقد تقدنا في الفاتحة مذهب يعقوب في ضم هاء عليهم وكذلك يضم كل إن وقعت بعد ياء ساكنه نحو إليهم ولديهم وعليهما وإليهما وفيهما وعليهن وإليهن وفيهن وفيهم وصيصيهم وبجنتيهم وترميهم وما نريهم وبين أيديهم وشبه ذلك وفقه حمزة في عليهم وإليهم ولديهم فقط وتقدم مذهب ابن كثير, كثير وأبو جعفر وأبي جعفر طبعا مذهب بن كثير وأبي جعفر وقالون في صلة ميم الجمع بالواوي في اللفظ حيث وقع وفق وارشون على الصلة عند همز القطع لمن وصل الميم في نحو عليهم أنذرتهم أم لم وشبه حيث وقع أنذرتهم قال أعلنتهم محذرا والإنذار إعلام مع تخويف وتحذير قرأ أبو عمرو وابن كثير وأبو جعفر وقالون عن نافع ورويس عن يعقوب أنذرتهم بتحقيق الهمزات الأولى وتسهيل الثانية بين الهمزة والألف؟ وأبو عمرو وقالون وأبو جعفر يفصلون بين الهمزتين بألف وورش يبدلها ألفا خالصة وروي عنه التسهيل بين بين وقرأ الباقون هم الكفيون وابن ذكوان وروح بتحقيق الهمزتين من غير فصل بينهما كل القرآن أنذرتهم. واختلف عن هشام في الفصل مع تحقيق الهمزتين واختلف عنه أيضا في تسهيل الثانية بين بين وتحقيقها وزعم بعضهم أن من قلب الهمزة الثانية ألفا على أحد الوجهين بورش لاحم لجمعه بين ساكنين على غير حده قال الكواشي وفي زعمه نظر ثم بين وجه القراءة بذلك وجواز الجمع بين ساكنين وملخصه أنه يجوز الجمع بين ساكنين مطلقا إذا صح نقله وقد صح طبعا من الاعتراضات التي تقع على بعض الأوجه في القراءة في الجمع بين الساكنين يقول وقد صح ومتى اجتمعت همزتان في كلمة الثانية ساكنة والأولى متحركة بأي حركة كانت فأجمع القراء أن الأولى محققة والثانية, والثانية مسهلة تبدل واوا إذا ضم ما قبلها وألفا إذا انفتح ويا إذا كسر كآدم وأوتي وإيمان أم لم تنذرهم لا يؤمنون قال المعنى إن الذين كفروا مستوين لديهم آه هنا يذكر معنى الإجمالي الآية إن الذين كفروا مستوي لديهم إنذارك وعدمه والألف في قوله أأنذرتهم ألف التسوية لأنها ليست كالاستفهام بل المستفهم والمستفهم مستويان في علم ذلك وهذه الآية في أقوام حقت عليهم كلمة الشقاوة في سابق علم الله فهذا من العام الذي يريد به ثم ذكر سبب تركهم الإيمان فقال فهنا نقف ونكمل إن شاء الله المرة القادمة من قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ونسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا وان يجعلنا من اهل القران الذين هم اهله وخاصته سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك